يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى جرم مسمى إن أَجَلَ اللَّهِ ذَا جَاءَ لا يُؤخَرَ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلَوَ وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدُهُمْ دُعَائِي فَرَرُوا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِذَا نِدْعُوتُهُمْ جَهْرًا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 بنين واجعل لكم جناتا ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقرا وقد خلقكم اضوارا الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طبقا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 ولا تكم ولا تدر ولا دو ولا سواع ولا سواع ولا يقوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا مما خطاياهم غرقوا فأدخلون ر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 رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين